Well. Yeah. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِمُ الدَّجَرُ حكمة بلغة صومين و دوم ج يقول الكافرون هذا يوم عسل كذبت قبلهم قوم نوح سكذب وعبدنا وقالوا مجنون والدجر أدعى ففتحنا أبواب يرون <تصفيق> الارض وحمل لذا في جزاء لمن كان كفر ولا فكيف كان عذابي ونظر ولقد يسمن القرآن لل. فهل من مذكر ولا قد تركنا آياتا فهل من مذكر؟ فكيف كان عذابي ونذب؟ ولقد سرنا القرآن للذكر فهم المذكِّر. كذبت عاده فكيف كان عمابي ولضب <تصفيق> إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز فكيف كان عذابي ونظف ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من دَبَّدْتَ مَوْضِبَ النُّضُرِ تَنْقُلُونَ أَفَشَرَمَ مِنَّا يذكر عليه من بيننا بل أشد سيعلمون غدا من الكذاب الأشد إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ تَرْتَقِبْهُمْ وَالصَّبِرْ أَنَّ الْمَاءَ كل جذب محتضر فنادوا صاحبهم فتواطا تعقر هَنَتَ عُفَاضِبًا هُمْ تَسَاهَ قَوْفًا سُورًا وحبسا فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت قوم لوث في نذب إننا أرسلنا عليهم ح. جئناهم في صحف إننا أرسلنا عليهم حاصبا إلا نجيناهم في سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم أَ زَرَهُ بق وَ قد الرد غي بِه قمونَهُم فذوقوا وََ في ولقد وَلَ بوك قراتنا ذام مستقر ستقو ذا وبي ولقد ي ذَهْرُنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَكِّر وَلَقَدْ جَاءَ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم ام يقولون نحن جميع متصل سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجن ويولون الزبر بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وأمر <تصفيق> يجرمين في ضلال وصور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استسقر إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ مِنْ وَمَا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرْ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُقْ وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في في مقاذ صدق صنز قن عن